إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من مطين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَتِنَا يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نعم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكربون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جناد النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاردين لا فيها غول ولا هم عنها يزفون وعندهم قاصرات طرف عن كأنهم نبيم مكلون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون. قال قائل منهم إني كان ذي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم الطلعون فَاطَّلَعَ ثَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبِّ إِنَّ فِي الثَّلَثِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بَمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للغادمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 كيف كان عاقبة المنذجين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين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 قال أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا منه كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فر ماذا ترى قال أبى تفعل ما تأمر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 إن هذا لهو البلاء المؤمنين وسديناهم للحق العظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على نبينا كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكلبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على رباء الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَهَمَّ لُوطٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَ جَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ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 وأنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطيم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 فِئِمَّا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا وَبَيْنَ وبين الجنة وَلَقَدْ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وَمَا تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافِّينَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ نَدَالِقَ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ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 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاهَا صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ